وحضره ونسقه أحبة الفضل لن نبدأ بغير هذا الكتاب العظيم قوي يقول ربي جل في علاه وإنه لكتاب لو يقول واحد من الملوك الأرض ولا من الوزراء يقول وهم هذا الكتاب والله قبل لا يكمل نعرف أنه كتاب عظيم صح لو يجي أفضل شاعر ويقول هذا, ش هذا كتاب ش هذا الديوان قبل الله يكمل نعرف أنه عظيم صح فما ظنك كذا وقالها النبي عليه الصلاة والسلام أحب مخلوق لله عز وجل لو جمعت الدنيا كلها بأهلها والسماوات ملائكتها في كفة والنبي عليه الصلاة والسلام في كفة درجة حتكفت النبي عليه الصلاة والسلام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 قال فلان عزيز إذا تركته هتركت تركت ما يجيك ها وهذا القرآن عزيز إذا عادته فضلت هو بين لذو اللخامة ما عندنا شيء خلنا نقرأ ترى ما بتفهم شيء تحس إن كلام عادي مثلا تشوف الناس يحنون يقرؤون بين ذو اللخامة يتلتف مثلا بقيمة وتأخر تجيك في مصيبة مو بحاس طعم القرآن عظيم قاد الله عز وجل قل هو هذا قل من مقصود فيها النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفداء. يقول الله النبي عليه السلام قل لقل من لأمتة قل هو نبأ عظيم نبأ عظيم نكون صريحين من منا كل واحد جاوب نفسه وأنا والله بجاوب الواحد في نفسي من منا يحس إنه القرآن عظيم إذا قرأ القرآن ما عاد يبغى يفكه. عظيم. الله يقول قل هو نبؤ عظيم. في ناس الحين يعدوا جريدة عظيمة. تلقاه يقعد يحفر بكل حرف فيها، صح؟ يصفطها شوفهم في الطيارة اليوم ما عاد يشوف صفتها أصلاً. والله ما أدري شو صفتها. عاجز تسويها. يصفف الجريدة بيمر على كل عمود وبيقرأه ومركز. طيب من منا يا جماعة يحس إن الكتاب عظيم بنفسه. كل واحد جاب نفسه. لا أمسكه ما ودي يفكه. طيب ودكم نشوف ليش ما نحس ان نقول باللسنتنا نقول عظيم والكتاب ما في مثله والكتاب اكرم كتاب صح لكن وش في داخل قلبك انت تحس بكذا لان سمعته او قراته تحس انه عظيم ولا متى يركع الامام ومتى يقيم الصلاة طيب تبون نعرف ليش انا والله العظيم اني قاعد ابحث ليش ليش ما نحس بطعمه يا اخي كتاب عظيم والله ان نصدق الله إن الكتاب هذا عظيم ألذ وأعظم وأحلى كلام في الدنيا طيب ليش ما نحس طعمه خلنا نكمل آية أكفون عشان نعرف وين المشكلة لأن لو يجوا عاد في الإسعاف عندنا في المستشفى يقول يقولون والله تعبان مش نقول له أنه الله يشفيك وش بعدها كيف نعرف وين تعبان وش تعب مش نقول له وش تحرص فيه صح وهو يحدد صح ولا لا بطنك ولا راسك ولا.. وش تحس فيه؟ ولا صدرك ضيق نفس ولا؟ ولا رجليك وفاصلك أنت علمنا وشو طب لو قالك تعبان بس مدري ها؟ ما حد في عالجه لن يقول طب شو نعالجك؟ وش تبي نفوي تحلي حقه ايش؟ صح؟ أكثرنا يا جماعة في القرآن هو تعبان ويحس أنه ما يحس ما ما يت يتلذذ بالقرآن ويحس أنه ما يعني يسفهل ويفرح إذا قرأ قرآن أو حفظ له كم آية أو بدأ يدبر هو تعبان بس ما يدري وش سبب ولا يدري وش المشكلة ولا يدري وين نلعب وعايش يسمع القرآن ما يحسب شيء وعايش الجنبه ينتفض من الخشوع من منسلش على الكلام ما ماشي ودكم لعرف ليش يا جماعة ليش؟ ليش ما نحس؟ يا جماعة لازم قبل الله نموت نسأل نفسنا ليش؟ ليش؟ ناس يصلون جنبي ويحس بصعب الصلاة فأنا ما أحس ليش ناس يوده يح... ما يفك القرآن وانا أفكي القرآن ليه يقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم ما الذي بعدها أنتم واحد يقول الكلام عن القرآن الآن الكلام عنها فينا عنها إيش قل هو نبء عظيم أنتم. يقول البلا مو وين؟ فينا. إيش يا رب؟ أنتم عنه إيش؟ معرضون. يعني معرضون؟ ما نقرأ؟ لا نقرأ ممكن نقرأ في في في رمضان نختم اش معنا معرضون خلنا يا جماعة ناخذها حبة حبة وين الوجع في بطنك تعال للمس نشوف وش فيه ها انتم عنه معرضون ايش هالاعراض ومن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 كم من الآية يا ما قدمت جده ليش إحنا القرآن أنزل عشان نسوي إيه فهمنا حبيب الغالي ليش طيب وش علاقة هذا في إني ما فهم قرآن صح ولا لا واحد يقول شيء موضوعين مختلفين ها لا كم من الآية قال قيل له ولا يغتب بعضكم بعضا كانوا ثلاثة قاعدين في غرفة قام واحد هو قام ولا ما قام لعبوا في قطعوه وقال قلبس، ولا يختب بعضكم بغتونا سمعينها أعرض عنها ونسي ما كان في شيء. قال الله عز وجل فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدان ايش بيصير فيها يسمع ما يطبق الكلام هذا كله كلام فاضي ايش بيصير له كمل يا جماعة ونسي ما قدمت يده إنا إنا جعلنا على وين وين على قلوبهم إيش؟ أكن مثل التوابيت أن إيش؟ أن يسمعوه لا يسمع هسمع ليل ونهار أن يقرأوا لا أقرأ ليل ونهار اه يفقهه يقول بخليه يقرا بس ما هو عارف وما هو حاس ولا طعم ولا بايه تقول له كم خلص رمضان قال والله وصلت عجز عشرين بيض الله وجهك وش فهمت ولا شيء ولا شيء فهو قال 10 صفحات ولا شيء عشان كذا احبه الفضلة القرآن ما نزل عشان نقراه نزل عشان نتدبره مين اللي قال الكلام هذا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 ليتدبروا ايش صوره ولا صفحاته اياته يقول كل ايه لو ذقتها بقلبك لها مع قلبك حكاية والله تغير نظرتك تخرجك من ظلمات الى النور كل ايه, إيه والله كل ايه ليدكروا ليدبروا اياته ايش اذا جت هنا وش يصير واللي يتذكر اولو الالباب تتغير نظرتك للدنيا يعني تدبر مهم ولا لا عشان كذا قال الله سبحانه أفلا ما قال يقرؤون قرأة كل واحد يعرف يقرأ قال أفلا يقول ما يحسون طعمه أفلا يتدبرون القرآن أم يعني فيه خيارين يقول تجي ولا ما أنت جاي ها؟ يقول الله أنت تحس الطعمه أم أم إيش ما قال أم لا يتدبرون مش قال أم على قلوب أكنا عليها على قلوب أقفالها يعني إذا أنت ما تحس طعم القرآن ترى فيه مشكلة هنا لا تروح للسعف تقول وين هنا اللي ما عنده لسان أحبه تخيل واحد مقطوع لسان ونجيب له عسل وخل وملح موية مع ملح ولبن دوية شرب هذه كلها تقول له ش رايك طعم العسل ش يقول لك؟ ماذا يقول؟ ما له طعم كلها سوا صح؟ عشان كذا في ناس يقرأ جريدة ولا يقرأ قرآن ولا يسمع نشيد كلها واحد إذا كان العسل ما يذاق إلا باللسان القرآن ما يذاق إلا بها الجنان. واضح أحبتي؟ إذا اللسان ما في ما فيه عسل ما تدور طعم العسل فإذا ما في قرآن إذا ما في قلب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 ينظر يبيني صار له سوق فاضي إلا الملك الدولة هذه أو القرية جاي ومع الحرس وجاء حاج من الملك وجاء أسلل السيف قدامه قال للثنا حينا عن الطريق أو لا أقطع نعنقك فما يدري هوش نظام طامة الدولة ديته أول مرة يدخل فجاء الملك موكب فقال لا لا تقتله فقعد يضحك الرجل فالملك يقول له ليش ضحك ما يضحكك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 لكن هذا الرجل لم تلع قلبه لأن الله قال في القرآن فإذا جاء أجلهم إيش؟ لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون فهو عند القضية يا جماعة الناس ليش تخاف من السرطان أنا يا جماعة أشوف مرضى من السرطان كل يوم ليش يخافون من السرطان ليش يا جماعة قال فلان في سرطان لا إله إلا الله يقبل الله وذوق تقوم عليها لماذا الموت لأننا نعتقد إن جاك سرطان معاذا تموت ما جاءك سرطان ما بتموت؟ صح يا جماعة لكن العقيدة في القرآن تغير فكرتك هذه كلها يقول لك هذا الموت مكتوب لك يمكن كنت عمرك أربع عشر أمك في الشهر الرابع أمي في الشهر الرابع نزل الملك فكتب أجله متى نرجع نزل الملك ينفق فيه الروح بأمر الله وسأل الله متى نرجع ناخذها متى نرجع قال وما أجله قال في يوم 16-1-432 خلاص هذا التاريخ جاك سرطان ما يتقدم واضح يا جماعة جاك سرطان ما يتقدم هذا التاريخ طيب ما جاك سرطان ما يتأخر واضح يا جماعة جماعة هذه عقل... قضية عقادية إيمانية الناس ينتفضون هنا جاك سرطان طيب هذا ما بتخير مثل ما قلنا نجوي يا جماعة ولا سألت سؤال هذا في أي مكان إلا قالوا نخاف من, من الموت عشان كده يقول في الصداع عادي صح؟ جاءته في الوانزا الموسمية دي قالوا عادي صح؟ قالوا فلان والله بطن يوجع عادي كتب سرطان لا حان موت يقرب الموت ما يقرب عشان كذا أحبة الفضلة لو إن تدبرنا القرآن كان ما في أحد بياخذ منك شيء الله كاتب لك ولا أحد بيبعد عنك شيء الله كاتب عليك الله كاتب عليك عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يمسك ابن عباس رضي الله عنه طفل رضي الله عنهما ويقول له يا ابن عباس إني أعلمك كلمات هذه الكلمات حريب الغالي والله تكتب ماء الذهب يعني لو حفرنا الله يا ربي يجعلها تحفر في قلوبنا قال له احفظ الله يحفظك نحن حافظين الحديث نبغى قلوبنا تحفظه الواحد وش اللي انتفظ فيه قلبه قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده والله تجده تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لاحظ الحديث عجيب كلام ذهب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام من قال قال واعلم أن الأمة اجتمعت القطاعات العسكرية كلها كل القطاعات العسكرية، واجتمعت الدول كلها، الأمة كل أهل أرضك على أن يضروك بشيء، أمة بتضرك بشيء واحد بس تأخذ من جيبك شيء، مو بواحد بياخذ منك أشياء، فللازم تركز في مو واحد بياخذ منك أشياء أو الأمة بتأخذ منك أشياء، الأمة بتأخذ منك شيء واحد بس، في حياتك كلها بيضرونك بشيء واحد، أمة يمسكونك ولا يضربونك، شيء واحد فقط. بأسل حدهم ودباباتهم ودقدامهم على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا لأنه هم اللي يتحكم فيهم يتحكم فيهم الله سبحانه قال لا يضروك إلا بشيء إيش قد كتبه الله عليك أصلا إن رصاصة دي كانت بتجيك من أخوك وهو ينظف للإسلاح بتجيك فأك اليوم والله بتجيك منهم ولا غيرهم واضح يا جماعة وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي أن أنفعوك بشيء، لا ينفعك إلا بشيءٍ، قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجبت الصحف. الآن جماعة لو فيه نملة، نملة عندك على هالطاولة، وفي أربعين نملة مهددينها، ها، وهذا النملة واسقة فيك إن شو تدافع عنها، إنه مو بصاير شيء إلا بأمرك أنت. ودلاله المثل أعلى. تخيل أربعين نملة هنا ونملة واحدة هنا والنملة هذه تعلم أنك تشوف وأنك مراقب الوضع بتخل... كيف تختبر صدقها من كذبها قالت لك أنا والله م... أنا معتقد أنك موجود واثقة فيك كيف تختبر صدقها ها يا جماعة أول ما يتحركون النمل تقوم أن تذبحهم ولا تخليهم يقربون ها تبقى تختبرها الآن خلهم يقربون صح؟ عشان تشوف هواة فيك. يكسده ولا لا صح؟ ويقربون وأنت تطالع ويقربون لو كنت تطالع قلبها وشفتك مطمئن لك مدامك موجود فعلت السبب ومطمئن لك طيب أنت تقدر تدافع عنها ولا ما تقدر؟ وش تقدر تدافع عنها با؟ تقدر ماتوا أربعين صح؟ صح ولا لا؟ تقدر تأخذ كاس ما تشروه تكب عليهم يروحون خلاص صح ولا لا تقدر تنفخهم هذا أنت الضعيف الله عز وجل أقوى على البشر منع النمل واضح يا جماعة عشان كذا لأجل هذا أحبة الفضلاء عندنا أمتلك القرآن كذلك تعلمها المبدأ هذا أن إبراهيم عليه السلام لما أرادوا قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو ما قال احرقوه قال حر الكلمة تحسك الحقد اللي في قلبه قال او حرقوه ما قال احرقوه حرقوه فالله سبحانه اعطاهم فرصة وقربوا من ابراهيم وخلّاهم مشاكوا ابراهيم خلّاهم عرّوا ابراهيم عليه السلام لأجل هذا هو أول من يكسى يوم القيامة وخلّاهم أجّجوا النار وخلّاهم ربي واخذوا ابراهيم في المنجنيق والله يرى وابراهيم قلبه متعلق بمن بالقادر جل جلاله قذفوا ابراهيم يعني شف الله سبحانه وتعالى كان قادر ينقذ ابراهيم قبل لا يقذفونه صح الله تركهم لما قذفوه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حسبي الله ايش ونعم الوكيل قالها ابراهيم يوم أن ألقي في النار اول ما ألقي قال حسبي الله ايش ونعم الوكيل في أحد الروايات أن جبريل عليه السلام جاء بصورة ستمائة جناح في البخاري حين عائشة قالت رضي الله عنها النبي عليه السلام يقول جبريل له ستمائة جناح جناح واحد فقط من ستمائة يشد الأفق اجدث أربع قرى لقوم لوط فجعلنا عالية بجبالها ومساكنهم غرصت جناح خمسمائة وتسعين جناح فاضية شاغرة اجتث أربع قرى لقوم لوط وفي أحد التفاسير ثمان قرى ورفعها فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها عليهم حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك جاء لإبراهيم وهو مقذوب في النار قال يا إبراهيم ألك من حاجة تبيني أخصف بهم بجناح أطف في النار بجناح قال ألك من حاجة يا إبراهيم وهو في الطريق يعني ما هو قبل الله إذا قال أما منك فلا وأما من الله فنعم الله أكبر تحسبه يبالغ؟, يبالغ؟ والله لو واحد يعرض عليك سطل موية أساعدك كبة تكفى صح؟ لأنه بغى أي شيء ما يخالف فعل السبب جائز لكن شوف قلب إبراهيم ما أبا يتعلق إلا بالله طيب ليش إبراهيم يبالغ؟ لا ما يبالغ إبراهيم يقول بلسان حاله لجبريل عليه السلام يقول له أنت بغى تساعدني لازم تأخذ أذن من ربي أنا أعرف اللي يأذلك واللي خلقك أنت عندك ستمائة جناح؟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 لأجل هذا أحبة الفضلة لما نتكلم عن هذه القضية كيف القرآن يغير حياتنا ليش يهود عليه السلام يوم يجونا في صورة في صورة هود لما قالوا لهود إن يقولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء بدأ يتكلمون عليه إيش قاله قال إني أشهد الله وأشهد إني بريء مما تش لما من دونه فكيدوني إيش فكيدوني جميعا تعرف يتكلم مع من تعرف يقول لكلام هذا المن يقول لكلام الناس الله يقول له عنهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين تعرف ما سوون تعرف ما قوتهم يقول الله عز وجل عنهم أتبنون بكل ريع آية إيش؟ ها؟ تعبثون إيش معنى هذه الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى عنهم تبنون بكل ريع الريع اللي هو الجبل آية يعني قصر ييجي الواحد فيهم من قوتهم وجبروتهم وكبرهم ييجي الواحد فيهم ويا يشوف الجبل ويقعد يحفر في هالجبال بده يحفر في هالجبال وبيصير لها قصر يروح يخلي شوف الأطفال يسوون يلعبون بالتراب كانوا يصليحون يحفروا ذا هذا يصليحون قصور يعبثون أتبنون بكل ريع آية إيش؟ تعبثون وإذا بطشتم بطشت يعني قاعد يلعب بالجبل يا هود عليك السلام ما خفت واحد من اللي يديهم تحفر الجبل أن يحفر خدرك قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تكنوا بكرة الحين ليه؟ قال إني وشي قوة اللي عند هود عليه السلام إني توكلت على الله الله يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة كل اللي على الأرض يمشون ذلي خلق الله قال ما من دابة إلا هو آخذ بايش بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فأخذهم الله بنواصيهم ذلاء جاب لهم ريح حملتهم دك دكت نواصيهم في الأرض كأعجاز نخل عجز بدون رأس في يا جماعة لازم نعرف ربنا اللي نعبده لنعبده منه سبحانه إيش قدرته علينا جل في علا عشان كذا أحبتي في قضية احفظ الله تجده تجاهك أحد الأخوة جاني بعد الصلاة من الصلاوات وقال لي يقول كنت البارح رجل أحسبه والله حسيبه على خير ويقول والله إني ما أترك قيام ليل لازم يقول مو عدل قيام لقيامه يقول واللهني ما أترك قيام ليل ور وأني عاف عن الحرام وعاف الحمد لله يقول سبحان الله قبل كم يوم قاعد ناظر قال يتصفح الانترنت يقول سبحان الله زلت بي القدم ودخلت على صورة ودخلت عليها ودخلت على موقع يقول فضائق صدري ضيقة عجيبة كيف الله سبحانه وتعالى ما أعطيك عيون وغيرك أعمى أصلا الله ما سمح لا يشوف لا حلال ولا حرام في ناس جماعة عايشين مع عيالهم أربعين سنة ما يعرف شكل ولا واحد في عياله أعمى وانوه وياك من فتح من اللي خلانا نشوفهم إلا الله عز وجل يقول قد ضاد صدري يعني الله معطيني يعطيني ويقول يقول بنام وركضت ساعة قبل الفجر على موعد صلاة القيام يقول فاجتني ثارت بين نفس اللوامة أقسم الله بالنفس اللوامة يقول ثارت علي نفسي قالت والله العظيم ما بتقوم صلاة الليل يقول كذا خطاب بيني وبين نفسي قالت تأصيح الحين وتنام بيقومك في الليل ما يشرفك ما يشرف الناس اللي يقول فقمت وانا بتوضى يقول والله هي نفسي تعت حاسبني يقول قال اقم الصلاة طرفي زلفا من طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات تبقى تروح للسيئات التي تشفتها المواقع التي تشفتها ان الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يقول ف وانا بصلي صليت ركعتين هذه بس أستغفر ربي من الذنب اللي عندي يقول فصليت هالركعتين وقمت قبل الفجر الحمد لله على الصلاة وصليت الليل يقول وانا طالع وصلي في المسجد يقول واشغل الرادو اللي فيه قول الله رادو يعني ما هو مسجل ألا في الرادو آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرتي آية يقول رحت صليت وأنا طالع من المسجد لقيت لي زبان يقول فقلت الذكاء حيث النبي عسلم أن صدقه تطفئ غضب الرب يقول فأعطيته قلت يا الله يا رب والله أني أفقر لك من هذا لي ويا رب أنت تطفي بها غضبك عليه الليلة. الليلة يقول فجاني بليس أنا راكب السيارة قال لي هو على كيف يقوم سيارات عندما واحد الليلين تقول خلاص وتصير عتين شو هاي قنطه الآن وما قدر يخليه ما يقوم ولا قدر يخليه يمنع من الصلاة فمنع قام يقنطه يقول اقسم بالله ركبت السيارة شغلت المسجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم يقول أقسم بالله إذا تبينت في حديث النبي عليه السلام احفظ الله تجده تجاهك ختاما أحبة الفضلاء الله سبحانه وتعالى ذكر نملة في القرآن القرآن عظيم ذكر فيه نملة ليش صورة النمل وذكر فيها قصة نملة واحد إيش سوت النملة ذي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 أبدا بس قالت يا أيها النمل ندخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى يؤدبنا في القرآن تقدر تساعد الناس وتحميهم من الأخطار المسلمين الناس عامة يا جماعة ترى وقولوا للناس يا حسنة ما بالك فأنتم بإذن الله يا جماعة على خير وأسأل الله أن كما شرف النملة أنها قالت أن يشرفكم أنكم عملتم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 قال لي يا شيخ أنا بس قالك سواء بس هتزعل علي عالي شعب تعالفون الشيخ كان الشيخ لا يا ابني ما بزعل لي كس لي تبغى قال أكيد يا شيخ كان ما بزعل علي. قال والله يا شيخ أني أحب الله ورسوله بس ما نزعل كان ما بزعل قال لي يا شيخ أنا أصلي وصوم وأزكي قل لكن يا شيخ الحين لما أقرأ القرآن وأقرأ عن أهل الجنة أن الواحد جالس على الأرائك وانهار تجري من تحته ثم يطالع في الثمار وجنى الجنتين دان يجي عنده قطوفها دانية يعني ولا بريمولت ولا شيء هي تجي هو يشتهيها يطالع عشرين ثمرة هم تعجبه واحدة منها تجي اللهم ادخل الجنة يا رب يقول فعلا لما اتفكر في هذا الكلام الشيخ ما عليش ما دخل راسي. طبعا ايمان صفر في اسلام عشان كذا قالت الاعراف وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم لأن تصل تزكي تصوم بس ما تؤمن إن إذا صابك شيء هو لك ما... لو إني ما صرت ما جيت كان لا بيجيك مادام مكتوب عليك إمام بخلاء وقدر قال الشيخ يا أبني بس سؤال الحين صار لي بيسأل من هو الشيخ قال يا أبني بسألك سؤال الآن لو كان فيه اثنين توائم في رحم أمهم كيف عايشين في نور لا في ظلام قال لا في ظلام قال طيب كيف يعني عندهم مأكلات لذيذة وشهية ولا يأكلون من بطونهم الحبل السري قال لا يا شيخ من الحبل السري قال طيب مكانهم مؤثث زين ولا الله المستعانة <تصفيق> سواء فوقهم وتحتهم؟ قال لا يا شيخ قالوا إذا طاحت أمهم وطحوا معها قال يطيحوا معها قال طيب وش رايك في حياتهم سكت قال طيب لو جاهم أحد وقال لهم وهم في هالجو المظلم والسوائل وكل ما طاعم طاعم معه لو جاء واحد قال لهم انتم لو تطلعون من هالرحم بتشوفون القصور ومطاعم وسيارات وطرق وطيارات فاس تطير في الناس ويقدم لهم مأكولات شهية وفي ملاهي وفي بحار كانوا ايش بيقولون يقولون ما ترك راسنا صح صعدنا ما دخلت راسنا قال طيب لو واحد طلع قبل الثاني بساعة أول ما طلع اللي شاف الأنوار قام يغمض عيونه والناس حوله والأم تتشيله والأبو فرحان فيه ولفوه ولبسوه وعطوه في السرير جوه لحليم وكل واحد من يد هذا ليد هذا وفرحانين فيه قال اللي اللي داخل ايش يقول يقول مسكين مات صح؟ رأح خلها المكان الدافئ الزين ها؟ صح ولا لا؟ وهل اللي لأربعة وعشرين ساعة طيب اللي بره اشي يقول؟ يقول يا له تقومي يعلمون <تصفيق> يقول ليه في اللي برا يدري وش أنا فيه عشان كذا أحبة الفضل الدنيا كذا رحم مظلم بعدين حياة واسعة بعدين قبر أسأل الله نور علينا وعليكم قبورنا بعدين حياة أوسعة واضح؟ ها؟ جبر رحم بعدين حياة واسعة الواحد يفرح من ما يتوقع عن أعلى شيء وشو؟ أعلى شيء الرحمن صح ما فوق شيء إحنا نشوف أعلى شيء السماء ما أدري شو ولكن علمناها القرآن العظيم إيش سبحانه فوق الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الterra عشان كذا أحب الفضلة إن لازم نتعاهد قلوبنا هذه كيف تحيا؟ خذ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كلها بتلقى 99% أو, أو أكثر وين يدعي وظفني عطني أكلني لا لا لا كلها لها القلب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي اللهم يا رب بآتي نفسي تقوها يا مقلب القلوب كل وأنه يسلم كل دعواتها للقلب ايه وان صلح قلبك صلح كل شيء عندك ختامنا أحبة فضله هنا سؤال وانتهينا ان أحد الأخوة يسأل سؤال جميل جدا يقول هل العين تسبق الأجل والسؤال الثاني هل صلة الرحم تطيل العمر يعني واحد مكتوب عمر بيموت 16 ثلاثة ثم بعدين أصر رحمة هم صارت 15 أربعة صح في ناس يقول هل الإنسان مسير أو مخير صح وفي ناس الجماعة يعصي يقول الله ما هداني ولا نستعى قدر كل هذه مع واحد في المطار وصل لي من من المطار لبيتي فكان يدخن فقلت لحبيبي قلبي كم الآن تتلف من الخلايا في في في صدرك وكم وكم الله سبحانه وتعالى بيسالك عن هالخلايا اللي اعطاك اياها سليمه وقعد قال الله ما هداني والله يا جماعة كان تعرفون حر الرياض عز الشمس الظهر قلت له قال الله ما هداني كيف طيب انت ايش جيت قال الله إيه؟ قال الله يهدي من يشاء الله ما هداني قال طيب انت ليش جيت المطاط وقاعد تنظر فيها الشمس قال استرزق قلت طيب انت تقول ان الله يهدي من يشاء وقعت ما تركت المنكرات ويوم جت قضيه الرزق بعد الله يرزق من يشاء ليش مسوي شغل واضح يا جماعة؟ جماعه بنت قضيه الرزق مو في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إيش فاستهدوني واللي بعدها يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني صح وش الأولى؟ فاستهدوني يقول أنت يمجح قضية الرزق قمت ستشتغل ما قلت الله يرزق يرزقني وبس صح؟ اشتغلت هل صلت الأرحام يا جماعة؟ الله جل جلاله إذا كتب الأقدار يكتبها كتابة علم لا كتابة إجبار إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الله يعلم أنك أنت يا فلان الفلاني بتصير واصل لرحمك فيمد في عمرك واضح يا جماعة؟ الحين مو في ناس يتكلمون المثال ما هو يعني قريب لكن في ناس الحين يتكلم مثلا من أمريكا وفي واحد في السعودية وطالعون مباراة مانشستر طيب واحد يكلم الثاني طبعا فارق التوقيت والصورة تختلف صح ولا لا فواحد يكلم الثاني يقول عندك ما وصلت هالصورة قال ترى انت هشط الأول عندهم وهذا الباقي قال ترى في آخر دقيقة بيجيب فلان هدف والله في آخر دقيقة جاب فلان هدف هذا يقول يعلم الغيب هذا ولا إيش دراه هو أجبر لاعب يسوي لا لا هو بسيفها قبلك ولله المثل أعلى الله يعلم الأمور قبل لا تصير واضح يا جماعة عشان كذا في ناس يقول لك والله أنا يا أخي مجبور على على المعاصي أنا أعصي الله عز وجل يا جماعة نعصي أسأل الله أن يتب علينا جميعا واحد يقول أنا مجبور على المعصية أنا مو مسير ماني مخير أجل وراه ليش الواحد إذا شاف بنت الحال هيطالع صار الحين مجبور لأن صار معه رجال آه <تصفيق> يصير مخير صح ما يطالع ولا يا جماعة ولا لا أنت عندك ثمرة فيها شوكو فيها إيش تمون برش برشامي تسمونه إيش برشوم خذاه وكله خلاص أنت مخير مسير لا يبدأ يطلع وينظف وياخذ صح إذاً أنت اختار الله سبحانه إننا هديناهم السبيلة لكن مشيئةك تقع في مشيئة الله فالله يكتب كتابة علم لا كتابة إجبار يا جماعة الله عالى ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون تأذنوا ليختم هذه القضية في دقيقة ولا خلص دقيقة يا جماعة هل تعرف إذا جامع الرجل امرأته تعرف كم حيوان منوي يخرج كم ألف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 قدر الله عليه الحياة طيب لو أن الليلة اللي جاء فيها طيب ما جاء الرجل زوجته بيجو لهم جائن ليش الله أخرجنا يا جماعة من هذا المكان ليش الله ما أخرجنا من الفم أو من العين حتى يعرف الإنسان أنه عشان كده قال يكون طفا عشان ما يكون طفا مماء مهين صح؟ قال فلينظر الإنسان نم, نم خلق يقول هم خالق من ذهبنا خالق طيب كيف تعاملنا مع الناس أحبتي هذا السؤال يوصلنا كيف تعاملنا مع الناس هل نقيمهم على رتبهم ولا نقيهم على فلوسهم ولا نقيهم على وجهتهم ولا نقيهم على جمالهم إذا بغيت تقيس إيمانك تعال شوف كيف تعامل مع الناس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 في اجتماع العائلة اقول هذا حبيبي اخوك في الاسلام لازم تغرسها يا جماعة لازم تقرص إن ما دام مسلم هذا اخوك فهذا عشان تعرف ادر الايمان في قلبك ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه لا لفلوس ولا كل هذه ما تسوى شيء لا يحبه الا لله خلنا غرصها يا جماعة في انفسنا واعلادنا أسأل الله العظيم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 أن ي... أن, ي... أن ي يا رب يهب لكم الخير كله أوله وأخره باطنة هو ظاهرة وأن يصرف عنكم السوء والفحشاء والشر كله وذرياتكم أن تحبون وآسف على طاله وصلى الله وسلم على محمد زايك الله, وصلى الله, الله فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل بحسنه يهديننا أشهى الثمر فيها الفوائد